يوم يرون الملائكة لا بسرا يومئذ للمجرمين ويقولون خجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عملين فجعلناه هباء منصورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقر واحسن مطيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن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 وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملته واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا أعوذ بالله السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم وقبل أنا يعجبك أنه عاوى عاوى عاوى كوي الله بعد تنافعه كميرا صورة والحرقان قال سبحانه وقال الذين أخوة وحيدة لا يجونا أن كعب سنين أما أن تجكت من لقاءنا اللقران كالنغة لولا نزيله نحن لو سوى الجنوية علينا الدرس النظر قال الملائكة ملائكة ملائكة لو سوى الجنوية أو نرى ربنا ربك أن نحن واركويني لقد استكبروا الله سبحانه وتعالى ويجدي سنين إليه إلهي محمد ملك رسوله أن نحن واركويني أما إلهي محمد سعاد واركويني إلهي ورحمن لقد استكبروا وإستويني في أنفسهم نفط هذه نفط هذه ما العاد وصل ريسك اليوم نحيهن وبنائهم شري ما نيلقى أبو رواه إلهي وسمحانه تعالى إلهي أو عن واحد إلهي اكتساب ما حكرهم مرك النفط هذه ويني يوم بعلى سمحانه تعالى وعتو وحاجد بين فتو الحاجد كبيرا اذم ان حدي بيس اذم وين اضع خيم بوله حدي ايه له عيان وانسان ايه بني اذم لماذا ايه ايه اذب اضع خيانه وحيد سبحانه وتعالى من عرقنا ويقال من اله سبحانه وتعالى اما الدون كان مياه الواء اركاض يقال الله سبحانه وتعالى من استصاو وقال الذين لا يرجون قوان عب سنين اما عاما تَجِئْنَ إِلَى <سؤال> الْقَاعَاتِ لَقَوْلَ إِنَّكَ نَغْوَى دَهَنَ دَوَلَهُمْ نَزِلَ هَلَّهُ نَزِلَ مَثَلُ رَسُولٍ جِيءَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ مَحَا بُشْرَلَ الْمَلَائِكَةِ لَهُ سَدَيُوا الرَّسُولُ مَلَكَانِ جَاءَ لَهُ سَدَيُوا نَارَ اسْتَكْبَرُوا فِي أَمْرِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا وَيَحِقُّ من المجرمين بن بيلياشة قالوا لها مالا بشارة ويقولون ملايطة وحيدة هيا حجرا محجورة بشارة هي الجنة حجرا وحرام محجورا وليس كحرم وحرام بليس كحرم بشارة هي هي خير أرك ما يسع صاصة ملايطة كبه ملايطة نبدا يدربنا هيا مالينكا يكسر الدقيب سبحانه وتعرك هيا صاصة يقول لها هيا مالينكا سيواء مالينكا ومالينكا نفعل هذا هيا و اصلك لو قاداي ولدها أي اي تعرض الخبيث الرسول خش في جسد الخبيث الى غضب من الله صبح ما في هيطن اجرت خن كجرتي في صبح عرض الى الهي يو نار اذقو مشاء الهي هو نفس اللي قاداي ملائكه يوسف ان لدين قا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل علي عليهم الملائكه ينفق عليهم الملائكه لا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم تعدون. ساتملاشوا لا إذا كونم حال غدا هي جنة وإن كحرم يبشر. ما ركز على الجرعة يولد أو شهر الشهر سبحانه وتعالى وترى إذا ظالمون في غمرة الموت والمرأة تباصدو عيدي أخرجوا أنفسكم عداك لا يضربون وجوههم وتبيرهم بك الجرعة. منقطع عرضا سجك كندريز على الجرعة. لو سدهم. ما تلين اليهم و نغسو دايي الا الله ما لانكاي كوسوداي سااساي ولا ايمن بو علي سبحانه وتعالى يوم مارون الملائكه بروما قاصو فايدان لكن من كثير قيو واسحو او قيامتنا ده ساسا كودaanta markay nafsu ka baxaysaan daday ku يوم يرون الملائكه تلا بشره بالشعر وما يوم اذن ماران تارل مجرمين ويقرون ملائكه هي قد مجرمين تحجرا الحجوره بالشعر هي جندوا وحجرا حالانو حجورا لين كحرموا وقدمناه وانقصدناه عليه الى ما عمله ولو وحي اي سميان حجيز من عمل عمرها فجعلناه وحنقدقنا عمل كايدون كايدون كايدون كايدون ايضادكم ومنين تلقى ابا المريو هباءا ضنباص منطورا من لفرده وهو داري شد شعاع كسود الوحا سهباء اللقاء عليك لقول دل الله الوحا دارق قواجتها لقلانكين وبابايو يا بربوري او ايش انبا قلانك رتول amaashaysaa salaadiga ay waxaan waxba hayn baalisa waxaan arkayna waxba taray amaashay sameeyay anigaa u qiray amaal bursa maayna yadoo muuminaan la laga abaal marin lahaay oo qadaha jirgaar bangashar dadka seenaya waxa aan sameeynaa la waxaas waxow maahu ilaahi subhana wa taala habaan manthur buqadi wa qaddumna wa anqasna دم بس أو كلام كله جن يروح الدريشة سو على شعاعها وراء ما كا حجرا قوات منفورا لك أصحاب الجنة جن الأصحاب كذب يومئذ ما وقيامة خير يه خير بان مستقرا مكان السر نت حجز وأحسنوا وين أكثر مقيرا نفس الشراء إيو ماشاء الله حيصير الله نسح خير بان بالي سبحانه وتعالى وقيامة ما لنتهى قيامة إذا يهودي سلطة أهل سبحانه وتعالى فيه أصحاب الجنة في يوم أيضا خيرا مستقرة ماشا اللقاء صنانا يوم كان صنانتا يبريجا واحسنوا مقيرة وماشا اللقاء قيلوا الشدود وقلبوا الناس هيقوا نفسا يوم تأوذف الحسن إليه إن يوم معلنتا تشققوا عيد الله عيسو السماء الصمادي بالغمام عين الغمام الضروري السماودي بعين خير هو الضروري أن ونزل الملائكة بالسودجين إلى تنزيل سودجو الله سبحانه وتعالى ta'ala ba iimanay malaa'ikta ba iimanayso oo makhluuq asaay ku jiraan samaa samaa ka dambaysaa waa ka malaa'ik badan tahay ila kuwa arshiga haya ay ugu talabtaan sida ma areen tooidaan macaylo kabeer yahay subhanahu wa ta'ala marka samaadi maanta qiyaamada way baaba'ay shawaala laaba iyo marka dambana gabiiday ka day marka oo bil wani jiraa malaa'ikta way la عن deeyteen الجن soo deeyeen samada ilaa degganeyd samada deggankeedii majiraa waa baaba martaa malaa'iddu way soo deeyeen al mulku mulkiyu yawma idan maalinka xaaladusan noqonaysa qiyaamada mulki al haqu waad dhabta ha li rahmaan adunkan waxaa jira oo dadku ay sheegtan way mulki way roo dha dad badan madax weyn mulkiyay ku daa gurigaasan مالك روح الملك يا مالك روح شجعنا يا مالك مالك إله كريجي سبحانه وتعالى مالكه عد شجعنا كتملك مالك الملك يوم الحق أو حقها للرحمن واسكاله وكان رسوله مالك قيامه يوم مالك على الكافرين الجاهضين عسيرا كل عرس ويانا مؤمنين كل رسولين بلجثان ياأل سال صل الله عليه وسلم وكنتم كن أو صن مالك الله فرض الدونك لتكنجره الى الهي ذاتك ومن انت وقال لقياه رسولك لي ولي الله عليه وسلم على نهاية دوري واذكر حصول يوم نبي الله يوما مع الانت الظالم ظالمك كي نفسي سأي الهي مخلوق على يديه قعميس قنيني ويقول ثوداء اياه واختعين قواماتي وانت واحترين يا ليتني يا ليتني قومة إليه ويحضري ووقتك عقاك يا كارك يا ليتني قومة إليه اتخذت مع الرسول ماهان رسول كان نعيسى وقسم السبيل وقصى سبحانه ماهانك عبدك ورمب أليس سبحانه وتعالى فانك وبدعمه عني يا عندي سأل الله فراح لقب الله قرب كله يجار وسألقنيني يومي اكت جليني مرقساقوه اي يومي إلا سبقوه السورة النصرة للهور السلام شتى قوينتو أي نقط يا ملء الدنيا يا مراكم مرا مراكدة ما ليك يصيبش سأسي هويا يوم يعبد يقول يا ليت اتخذتم عرس يا ليت اتخذ يا ليت القوم هذا اتخذتم فانيوجي مع الرسول, الرسول رسول كمن عيسى السبيل والدار فصورة محنو مع معه فصورة أوجر مرا سأسي يا ولته قوما يديه فدوره ليتنى قواما غير يا ويلة هوجيجية ليتنى قواما غير لما اتخذ تلانا هبل محانو قردك تايب خليلا صاحب ساعمالنك هورور فإددها يا ظالمك عبدتك وغرا ساي الدوم كانوا يبتح الدرام بقلي سبحانه وتعالى وينه خلافن رسول صلى الله عليه وسلم وقر مرد وينه نقصى ما وشروي ساعمالنه وحنو لنداتك بارو روحوا في كان يميد فضل الله الذي فضل الناس عليه. المرحوم رسولكم في سيره حديث صحيحها. كل مولود يلد على الصدر. اسلام بالغدر على المقصود. يا حلا يا صحيح يا وهم بر الروحة صحيح روح مجيرة فما أنت سكرس على شيء سوى اسلامه في عانه. خطر بي أبوك إلهي قصة عظيمة. صنع سأل صنعان لا دين لها. آه ولا خريب.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 qaahin been la waad oo saaxibto ilaa iye diintiisa iyo islaamka iyo khiyaane isoo kala noqonaysaa hada dhani la saaxibay soo kala noqonaysaa hada khamra la mid ah dad caad ka cunoo siyaarka cadbu balaaaya ma ku waqabna maayibadii jeegal way baahood dibba maalin buu wiliib baan sibay oo aanu wulaa markaasoo dad badan u yeyay rasuul kamil haa sallallahu alayhi wasallam markaas oo yiri gaal faashin ci hun maay markaasoo ee ilaad ما انت وحده ما قلت ايه سوما وبدعي او دين تالي بس كتر وجشي انه ووجه حرام لا بده وجه اسماري كلانه الا اتكب جاله وده ووله وجه جيس انتا عدوه كتر او اظهر الله نحن كتر عدو سيد ابو ايه وقال ايه وكاس الهي سبحانه وتعالى لا بتاسي مثلا ايه كو اعانه او الهي وينودك يا صاحب حنبالينو قدك يا ويلتا هوق النقطة ايه انحلاك اليه هوق ليتاني القومات lama ta xad iman haa sanaystay filana inta weel nin ka raaxo xaliilan saaxib maano بي laagaa adallani muxuu igu sabay wuxuu ku sameeyay ayo ala soo duuji laagaa adallani uu i dhumiyay ani dikr diinti iyo quraanka iyo khayrki uu iga dhumiyay daaday jaanay dikr intu kadi inta ilaay kitabki si jeekan oo rasuulka rabbisoo dar oo إذا يا سالو وكان الشيطان ضليه شيطان كحو اهله الانسان خويرا من خيانه سيبانت شيطان كحو اهله انس جينك من انسان ك ا خيانه لو گويو ميل درن وقال الرسول رسول, رسول كوي يا رب ربيو ان قومي قوم خيو حي كدكتن هذا القرآن القران كنه ماجورن من لغه هوج إلا أقام قي كتابك ويكافئ قيدين ويدين ويكين رؤم. الله بفضل رسوله كتب السيناء وكذلك جعلنا لكل النبيين عدون. كذلك ساء قوية الأعداء أقام قي كتابك ربانيا. كذلك ساس القرآن جعلنا يلا لكل النبيين نبيك الصلاة عدونا من من المجرمين المجرمين تحبوا توجه رأه المجرمين على وقع رسوله بأسمين وكافى وحاقو غفلا برهبك ربك هاديا حانون ونصيرا إيهير إلهي سمحانه وقال بلنك أسوق الإلهي بقى حانونه وصواب وكتوسه ومرك دعاله كلم ضدنا درتك فيه بعدين ما هي مرنا كأت كام ما هي صدر بقاله سمحانه وقفى بربك وغفلا هاديا حانون إيه ونصيرا إيهرين لبضه وقال الذين كفروا كوي جاربه وحيدهان لو لا نزيل محلوسه عليه رسول كدسيس القران ومحال لو جملة مركزيحو. حال, مركزيحو. حال, مركزيحو. حال دو دو دو دو. لو سدينه وحال مركليها حال ما كريهو هل ما كري يا سيدك تطي هون لو سدجي هل مرسقو دو دوه ما لو سدجيون الا القران رسول الله صلى الله عليه وسلم كصديق او مر والبا waxaa loo baahanyay in la سبحانه وتعالى هل مربعه صوتي سعبد الله بن عباس وي وهذه انك القدركا بيد كيهلا سمادن دو با لاكينو بيد العزاده هلكاسا laga soo يعني يريني ايه ومروالبا انت اللي هوبا ايه ولاي سوودا ايه مروالبا حاربه سيطاعي ثابتنا محيطاي الهي وثوق يلي كذلك انزلناه كذلك ساسا مفرق الصدق وهو هالمركي عن سوودا ايه بان اسوودا ايه لنو به القرآنك فؤادة كبه علي خلبك هذا ورتلناه وان تركيب اني تركيلا هالمركي لي عمانا قلبك اسوودا ايه هتا حذنتي فيه سوى البس أنا أوفي عنه، وهذا المركزي اللي يقول ما لهم البض، وحي المناسبة يوح اللون بهني يوقع مجلس رسولك الجوه إلها يعلم الخيو بوجي، وحي الله شوي ومن سودجنا مرخصة الحزن أي عبد الله عمر بيلان عنو بيوها، سيدنا صلاة البقرة الحزن ييجي، واحد يلي يلامك الحزود السفعم بو قلب وجود دقيقة، والسفعم بده الحزن كرتا، ولكن هذا وحيك هو الترابك تو وعلى marta alle waxa kalee kale anzalnaa saasa kugu soo deen quraanka isoo la qaybiyo oo marraq laga dhigay in faabita bi saan quraanka ugu soo nafruudka qalbiga waxa talaa oo taftiir si qalbiga oo isugmo oo aadan isbar wa ka soo usub nanaan bulahi le wuxu qadiim noqdaynaa kugu doogaan iyo marwal wa cusub waxa nashaad ku fiican marwal wa cusub ku ما dowl ma kala soo yeel qalba soo ogsoqmo saaxan u soo yaryaan wala yaa tunak ku leeyimaadaan dangaalado bimaadarin ku leeyimaadaan shujo iyo shubo waay haqi kaaga shabaha hayaan بالحق حقا كان واحسن واحق كنا واحق كوناك سما كان تفسيرا حقا كلا عضيين تحتبيين حقا وحق, وحق كونا واحق كنا كلا كلا عضيين اي وضبين اي وبربرين اي اي مروا بكوسو ديين شو بكو لي مادان بواهو اي اخوان ان حقا كاشك جليان اي كالله ولا ياسوني قبل مصرين من غوران كان لفتباد اه وحيالها كانت تنها كميضة ان واحق وضوه مروا بباباو وان اعطى ولاية فبمثل خمكياً فج شو بك خمكياً إلا عظيم كيان جناك أنو نوحان كوكين بالحق وأحسن وأحاذ وأناك سما كوكين كسير حق تبين كوحدين توم الذين هم جارض الذين وقوة يحشرون أما الذين قوة يحشرون الله صاحشرنا يو على وجوه يو وجه ولا قصة ولا إلى الجهنم الله صاحشرنا يو ولا كيان يو وراك قواسا شر شربلا مكانا حق مكانه iyo darajada waa dalu dhin taan badan sabiye waku wqo مكانهان san waku wqo ee mekaana han sharbada oo wadahayna lumitaan badan waxa hadii kalama adiga وقوة tii nabiye leena xada iyo wqo wqo wqo iyo wajiga kusoo naarta la geeynaayo أو الدجال أو النهد الكرين أو مش هاللي جدوا جي الكرين أو أسكار الكرين أو حلب مغرين أو هادنا وجوه صعناه الله كرته سالب الله يقيم ولا كيان، ولقد أتوا ولقد ولقد أعطينا موسى الكتاب والله قال أعطينا وانسى موسى الكتاب وجعلنا وانيل معه معيث أخاه هارون ولقي من حقه كجسته وقل فقلنا وحان لموسى هارون إذهب أتى إلى القوم قادح هذا الذين قومك كذبوا بآيات نبيني فدمرناهم وأنقرت الرج وقومك فرعون تدمير أنقرت الرتان وقوم النورن لما كذب الرسول أغرقناه وقوم النورن نقوله ديسي لما وقت كذب الرسول عبدين اغرقناهم وأنقرت الرج وجعلناهم محن كي الله للناس يدركوا آيات النبي الرقاة واعتدنا وان ذيالنا للذارمين الملك السوء الجوان ذارمين تعذابا عليهم بنو ذيال وعادوا الثمودا قالكنا عادا بنهاجنا يعني أيوا الثمود وأصحى والرسى يقوى علق رسول قلبي علق قاسى من صار نبي برهوس الدفع جاي ما شاء ساعد رجع بعقالك إلهي سبحانه وتعالى مره لكن وقر الرسول قلبي عستي علبي انتا كوريدان بيجيو يساقو عصر تاسع رسول اللو قريجيو اولاي صادر واهلكنا عادا وثمودا واصحا ورسنا وان هلقنا وقرونا بان هلقنا ومضاء وبين ذلك عاد يثمود ودحيه كثيرا او تربلون وكلا مدل اركاف وان هلقناها ضربنا له الامثال وعنوه ضربنا وان عضينا له كل كلها الامثال وحوه الوبرتوه wa ka soo wax ku gartan ayanu cadeynay waalay subhanahu wa ta'ala nama wa kullan ku damaan waxa la soo sheer waan degnay waan kulliga ala misal xibrow fa sara lugu kuwaas oo damaan to tabarna waan kartirey waan baabeyn wa rasuulka beynay waxa marka ummada laga wariyay la hanjabay wax ugu hor wadool la deesaan haa ra keen wa rablay wala qadato wallahi qadato quraash wey meedena way ي al qaryati magaaladii allatii magaaladii umtirat laasubayee madarasa oo raq qahun mamfey wa'ala baa loo مين الذي ينبوه عليه سبحانه وتعالى انت هو مريان مكة الشام والصلاة بمدنكتها ومككتها أفرهم يكونوا منها يرونها قوار بل ويعر كان كانوا نقضين بألي سبحانه وتعالى ايهين وقريش لا يرجون مشهورا هو انكعب سنة اما ان تجيك القوين ان لا تصوصها ريو بعض تمامكم اسمين ثم بعض تمامكم واحد واستعرارنا ايه واحد وكتك ايه ايه واحد الله من منهم و إذا فأوك حتى يكون أركان نبي الله محمد إن يتخذونك ما يتخذونك كايّ لما هيا إلا همزوه جس جسمه و إذا فأوك مالك يكون أركان إن يتخذونك ما يتخذونك كايّ لما همزوه و يقول جس جس سيان وحيدا هيا كان الذي كنت بعط الله إلهي وصوت لله السور و جس جس موهرم رميسنا الرسولا للماذا و يقول إياهاني كان مكير إن كاد وهذا القواد الأولي صار، والحدود ده وهذا لا يضلنا إنه نجار مريود. أنا عليها سنا، عن قراءة عليها سجل كنا نحن عونه. إنه لولا أن صورنا عليها هذه صور كنا جللا عليها. هذانا قصة إنه أوقات قيس قليلا نز، وأهروا نجد وراها قراءة ودو، على وحول وصعبة جدا بي. يعلمون أوغندا هنا واختجا يرون العلاع على قيار من رج بعد النمام بدل سبيان حق وضد وضد وهاي يروح هاي هاي نار يا ملدرن أي كتوريس هو يغن دارم بالي سبحانه وتعالى رسولك باريسن بيلين سل الله لرسوله أرأيت قبل كوارن محمد من هو كوارن إنت خلك أي شيء إله هو إلهي سحواء هودي سواه نفس الجعشة إله هو نفتوه ربته دارم بوصانين وإن عطاه دارم بقطري محارر بار الروح وإلهي جعليه إنصاني وإلهي inu qasago oo naftiin san oo وعذو ilaan waad kan ugu xayaysan iyagu ilaahay ka raad samaystoon waxay nafta rabaa dunbay la yiman waxay jicaysaa ee waxay naxfarana way kasagayaan bas waxa ka warbaalay subhanahu wa ta'ala naxro ilaahka امتحصوا موحدون مراين ان اكثرهم بلنكود يسمعون اني مقريان وهذا الشيء يسي حقا يما مقري ما هو قري هو سو ماروريو قلب ولا غريم ما حي او يعقرون اي ثمان ايام يظلون مراين انهم ما هم ما هو بلنكود الا كانوا عني خول وكلام وين خول ده دواب قوي مقري لكن نسان هذا خاري اني فلا يجي يكوته والكا كل يخو ورابا كو تاغني يكو لو قال لكم وما واسا سكر بالي فذلك قم انت وحدك سمع اينم الى كان ما هم ما الى كان عن بل حوله وكلمه به هم ييغا ادلو كباينه بشان شيان حق حوله وداد حوله مران يكون كون بالي لكن حوله وجلاي و انتفاع يوم خلو way ka tagana way gala mareen marba markaa suuqa xoolaha kan alamsanam ya lan arki ila rabbika rabbiga hajiska kayfa sada maddu u sidiyi ad dil hart walaw sha'a adu ilahay doono la jacalahu wa mid aan dhadaqa qayn dhinac aan aadeen tuma jacalna wa han qadigna harti ash-shamsu taradana iyad ka saayey boorka sayemalka sayey goorida saar maley was xilmeedu goorma halka laga ta qara adreen nabado saxo ku fadhiyey arantay ila arif wa goorma waagu marku bariyo ila qorhanta ka soo baxayso weeyo hada adoonka noo har waxa iska fiksan ee مركار كمدي غور اسك فدسن اسك غوغلن و خيلجا من طلوع الفجر الى طلوع الشمس ويوم الم ترى اله كيف مدذ ولو شاهده دو اله دون لا ساكن او دفرهم سارن اديك هذا سو بينو نقلن هرك 100 ا الساكن اون حركه الى حركه وك حده سؤال يقرأ صدى اقرا قد توين يرانى مره دونه حق هدى إلهي دونه فكر يلامنا أن رغاقيني وعطا إياه قرحة صوب حذيب وحرق سيسي سي سكب الدين أما قرح ثم جعلنا الشمس وحرك ثم جعلنا واند. كدجنى حرك الشمس قرحة كدنا عليه زين الدين لبقرته قرآن ثم قبضناه حرك وأنصاق وأنا إنا إلينا قبضناه قرآن مغضب ملك soos dheer aad sabo soo yaraanay soo qabsanay soo baadbahay ilaa marka kala barkey gaarta oo hoosta galaw wixii dheer aad soo fidsana sida qabadnaahu waan soo qabannay harki way ilaayna xagga annaga dheerarkii laga soo dobtay qabdan yaxsiina si tartiib iyo tartiib qabna yassira si tartiib walaa soo qawannay maray raad tartiib soo soo kiwe الليلة habeenka lebaas aanbu yahayinka daday kalibaas daro kale halka dadka u dhawaad dad maraas ka qaado oo ka soo ku kaayinayso cidna ku arkamayso wari wog ma ka qul qutahay maalinta xaqiiqada laga arkay ilaahay habeenka uu ka dhigay sanarku hoos aan soo hoos tarow oo ka wehiis sanan sabo odan ku dabada weeyahay caala leey ka ودي يحوكده إليه، يا مصطان، ودال كأذ كان مصطان، مسكح له كل دعي، حمله كل دعي، ماله ذا إياه، دال كي وجعلنا نهارا وحن كان نشورا وقت النشور وقت اللي فعفوه، غضبحو، قريج اللي غضبحو، وكف، سوق اللي قالوا الله صفر الله ما نكلم، واحد شخص إنسان يبالي سبحانه وتعالى، إيه قرتو صاعق قرتو يعه، وهو إلهي. الذي أرسل دري الرياح وهو إله هو وقال إسبره هو إلهي وإسكن بري مين أقلنا هذا الكتاب لأسجروا صدره مكاوه لأنه يتبعوا كسو الدقيين إلهي أنا أقول اوه لقاح إلهي ألقلك إلهي وإسبره سبحانه هو الذي سو انت معان هو تجون هو قبو وأنزلنا وانسود الجني من الصناعي حق السنادة ما عن بيوه طهورا طاهر هو لفتي سواء طاهر وحنا وطهر هو طاهر هو لو طاهر سناء وعجوا يبسك بيها سنادة كيمة او قده ويسك انحياء بيها نحنسود اللي فيها سان وقلنا وعينه بيها سابطوت بلدة درقو ميتا بختيب قال دمرقي اذا هو ميتا waxaa loo oggaanay samarkay geedar shaq ku do soo dhuunood dhuunoo kasoo wax soo dhixi isbaddeley in ay tahay sanqoonoweynaban bii u soo danyaa saahirka bii biiha sababtood dalbad tan Nathan Rollin طيب wana soo sanqowarabeenno mimma khalaqna wihi an abuuray xageeysa dad oo waar hantay bawdow ka dooya biya ardan iyo war bawad oo tan wakha ay raasho wala gooyaan saana noqday reego oo kala qayliyay waabar ku dhahay subhana wa taala shoob kadkeen wala qabooy rool balki suu dhigaya xooli iyo nooran haddii wa نسقيه waa you still in si bi barna tanmeete wanaf qeema ma kharqna an نجد حواليها كثير و قد صرفناه و وين و ان الى حنوان بينهم الدنيا بينهم تفكر الحوالي كوانا الى قد دنيا كواص على السنة ايضا من عباس السنة ما من عاما اكثر مطرا من عام سنة مجره سنة كاركا ولكن الله يسرف الهي باعا كوان تكلف ايوه حجا البيئة سنة سنة كاركا الربان فالله يقول انتو الهي كانا لكن كوان ماركا الهي عاسيان باي اللي قد دنيا كواص على و ايشان بانان غافو قيراني ماشي يقول نحاريس بدن امدد كو ناخاريس بدن ايلاهي اوغو شوغري بدن ايلاهي كو ادعايو كو نخايو كو 30 نيو ولا قد ترفناه بين روث ونكن لي حني كنا لغي لي حنا كو ان waarroro iyo wewe si aan baan kale ilaahay uu noqon roobdo ansoo in aan tashaan kan noqon doodkeena saysoodaan waxa ka roobiiyada karu dulka nooraay ku waa roob kale si لبعضنا وانصادر الحين في كل قرية مجاورة كسب النذير رسول الجبر أيضا نقول عليهم قالوا مجلس إلى رسول بن صادر فرعت الدعاء الكافرين سامر كمان نجيران وانكشر ما يضد كعب هذا دي حلو مسؤول قرية جدا لو كرسي عنده شام الله سبحانه وتعالى في ضد كعب نبي رسول كعب لكن حتى جنكي فرعت الدعاء الكافرين قال له هات داعي للجهاد دي القرآن ككل الجهاد جهادا كبيرا جهاد وين قبصة أشياء كواني جارسيبه الله سبحانه وتعالى وما كوه الجهاد واجه مركب مهنى ورانه اي نعب نعهيان نعه اي قبليا الله سبحانه وتعالى ويكسيقو حكقر وهو الهي الذي كيوهي مرج البحرين لا لا, لا ارسل البحرين هذا قد عذب ووبيه ومعانه فراته وآدس وهذا وبدويين ده سكنين ملحوي دانان جوجنا ادر خره وجعل بينهما دخو برزخا الله يتابو يا رب مالي هدا اتسغ دواناي وسااسان غلعان هدا نق بيس كو خلدان معايا وكازو ارا جبداد دو دو اوخو ناي مخيين ديوار بيه سوارا كليي وديدا وي حلكا بيي كجره جيرو كوي كو يبد ين تيرو جيرو كو سوما خمايان صبح ومنعان بعرش وجعل بينما برزخا تاد إلهي يلمدي بيد الحوض كل معانا يكون خلاف وحجرم بإلهي سبحانه وتعالى منعن محجرم منعن وقال إلهي إلهي بقال إلهي سبحانه وتعالى وهو إلهي الذي كوي خلق عوري من الماء بيحقق وإمنينه وتعالى بيحقا إلهي كاوري لم ماني ديي إلهي و خقي لي بي ذا فوان ده نصف رغ وسيرا اي الضهر ذكري هناك ملائكه دغ او كون محمد صلى الله عليه واله ديل ما هويدي لوق ابفيريه مجت ابا وكان في حوان كان محلهم اي سيرا دوه لوق خيداو ودنك استو دوينا و رججوا دكله فوغانوا سكوني بي قراوين استو دوينا يسو خريانا وكان إلهي وكسايدن كدري نصر و سهر نده غيا و يوا و ذكر كيو سيره ن يويوا نو اركيو كنه وكاسو على نفس الشيطان كان وحوي خريريا قالو خيوا و السور سو إلهي, إلهي كدري لا ديه هالف لا ما سو داه اداوان لا وكان ربك الأول سبحانه لا يغنمون و كجل من دوي الله اله سكلي ما مخلوق ولا ينفعهم هذى اعودان انا فعين عبيد ينحوتر جنب يكو غين هذا اله غير شعب ويحقصيناي ولا يا درو هذى اعودي واين ماي وقال خاسر قال على ربي ربي دش ظهيرا متكهل يو. شيطان انت اوهلي وراهك الهي ينساق كندك كساو wayntas oo nooyo waxa la soo ilaahayno sheegay wax kale badansiiyay in to ilaahay gaas ma adan ku noqday ayuu shaydaan la saaxiibay shaydaan ilaahay uga heliyay waalay suubaan oo ka insaan kaal ka insaan kaal ka faatir alaabi dhahir wama arsalnaak nabiyya laa ilaaha illa man nabid على أنتو عليه كان... كان وما إلا حالة تعالى. ما xana halataay min bishareen mu'minun biwaddida gaada u digay qul wa taala ma saalukum in ku su'aal mahay alayhi إلا من شاء أن يدخل إلهه بالسبي لكن من شاء رشد دوانت أن يدخل نص إلهه بالربيع السبي فليدخل والرب عند الله يودي سعينه مرود الجنة قالوا قرآن كرّح وعندك سؤال من يملح راح الله يحكم بشيء غير إلا الله وحده يسمى مجد إرحب الدون بإله حقه سوّضه صمايصه صمايصه والما أسالكن علي علي قرآن كن كسؤال من هاي من أجلين إلا ما شاء لكن من شاء فبدون هي يتخذ الى ربي فليتخذ فصمى وتوكل على صار على الحي النور الله النور الذي الله لا يموتني الى ايها صار سبحان الله وحكرن والانس والجن يموتون اذا دعيت كماي ماكئ الله وبريان يا دي جرى فسبع كمدهي والجن الله اماني يموتون انت الحي باق والانس والجن يموتون إلهي قال سبحانه وترصره عند من وتوكل على الحي ترصره الله النور الذي الله صار لا يموته عند من وصبح قصبه سعوه النزه إلهي بحمده أدوه وحمده كثيرا سبحان الله wa والكلمات اللي قلتها وقفى لبرمب الكوميديان وقفى به وقفاه حقه غفرا به إلهي وقفاه حقه غفرا به إلهي بقى غفرا بدنود عباده قدوه مجيش الدن بقوده إلهي سبحانه كوا دنداري الهي عاشي وهغي هي وهو مرين لله هذا القمر غني هؤم مرين وسلهي اوغي وهغي او كاول مرين اي الذي هو اله الذي كيوي خلق السماوات أبوري والأرض وما بينهما وحا ادخيه في هي أيام بقاور لما موجودون في مستواه حقا على العرش استواء يليق بجلاله استواء أي واجب تأين الرمائي حرام أي تأين الجديد من لكيس شيء أي ولاي كويه جسمانة وتعارم من التأويلي وحراون في مستوى على العش سؤال شكتال لودهي الرسول كان لودي صلى الله عليه وسلم عرش ولاي كوكار هل كيساسو مخلوق يستخدم كم مرة هو مغلي او ار قيه او اوغيه او رضا قيه او نولاينه او دلييه او بوكيسينيه او عراث عثوالينيه او عيديليه او على 10 الرحمن الله الرحمن ارشيده سوكيه فسأل سؤال به إلهي خبيرا من اوجو قالوا له فسر الرسول صلى الله عليه وسلم كتابك كتابك اله كتابك إليه كبري كتابك إليه كبري وقع إليه كبري وهو وهو وهو هذا يقب أنت القرآن كملكك هو فاسأل به سؤال خبيرا وإذا قيل الله قالوا مثل قولوا اسجدوا للرحمان سحما نسجود قالوا هيدا وما الرحمن هي من حوية مقع عمروا وقالوا وهم بالرحمن هيدا يعني نسجد ما الان مره ما اسناه رسوله صلى الله عليه وسلم قمره يسنا مره كان صلى الله عليه وسلم رحمان من خي وزادهم رحمان وسل جوللي وحيوزيه لسلم فورا عرروا لان الحقيق عرروا من دا دا حسين يا مركز تبارك الذي قاله جعله ياري في السماع سماء لحيلة بروجٍ قريء وجعل ياره في هذا سماء لحيلة سراجٌ في نور وقمرًا ضيح منير سراج كوا قرحة له إلهي جل سماه سبحانه تعالى السفهيو بركة بغي جعل في السماء بروج ومنازلها أي دجان قرحة أي ضيح أي حكال أي قن العلماء الكشريان والبيض طوان أمركي ضيح لوجد روب قرحة واتطوان برود جنبوية برجة وحالة لغدو على برودة برودة برجة وحالة لغدو على يا الله در الله سبحانه وتعالى في صمد السنة برودة وجعله اي دقاء نقوي حدكها اي قرح لا وجعل فيها سراج جنبوية قرح سراج كفر ادو وقمر وقمرا وهو الهي الذي جعل الله الهي هبينك كده والنهار هي المالك خلفة oo iska naabno qonaayo mar mad ku sagaba mid marku saw ka kale waay Khalif marna hadeen iyo maalin laan ahaanaysan marba midna baajjuu oo ka kale ka Khalif kan markii la waye kana ayman Ilaahayna safsaaw yaree liman arado ruuhi doona aan yaddakaray oo wixii uu hawaynki maalinka markaas sanay wuxuu maalinyiga tagay hawaynki adaba hawaynka khayr sanay soo ka tartaa maalinka soo saaray waxa dadka la kulay hawaynki ama ka xanuun salaamow ka maalinki uu tukan jiray awalkii hawaynki aad sanay weeyay wuxuu qulay subhana allah ilaahay subhaanahu wa ta'aala xilf ogeylay wa fawaid badan oo tan ka mid tahay liban arada aan yidka ruuxa doonay inuu waantimo ilaahay xusto ilaahay u taa wixii ka tage maalintii soo saamay kan la لا تذهب إلى أي كوش في ذنب الله سبحانه وتعالى. لمن أراد أن يذكره أراد الدون أن يشكره. يرى أي كوش في يومه. أو قال ولا رأيت من جعل الله وينوم من السرمد. إن جعلوا عليكم الليل السرمد. هذا كذا إن جعلوا عليكم النهار السرمد. إله يوم القيامة. من لاهم غير الله لا يأتيكم بالليل تسكن. من لاهم غير لا الله من ومن رحمتي جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتستووا. كان صغير قوته كان حسح حكاهه نص الشان و عباد الرحمن صفا ادمه الاله سبحانه وتعالى وجعلها الهي و شرطه عباد الرحمن كما عاد هي ين بحلكه بلامانه ولروقني نفسي سكا دونا حدو هله و الاله بشكريه سي جوقته حدو و انا او خريو فات طلب الرحمن الله الرحمن ادمدي الذين واقوا يمشون الصعبه على الأرض دلك بخيته هونن سي دكن may kibriga may suunaysiya may xaqtaada arada inay ka ka warayeen ba galanaayeen arada inay ku dambeynayaan ba galanaaya maskinimada ku siiyn marka kibr laam baa loo qosocaan sidda kad ila qadahuun jaahilud yaa intuma kale hadlaan qaanu salaama baa daa annaga wa la ku هؤلنا نهرته اسمك كبريان مدى لبادنا مهار روح مرن جدال بطن مرن كم مرده وفعيه يجيره حقبه تكون دفاعي لكن مرن كأما الإسلام كتلحه هو مرمان أما حتى قال للمرن كبريان لما هو قلب والذين كوي وويين وأصفاد يا صدحات يا بيتونة برياء اللي خبهم ردوا بأبريان سجدن وقيامن حاليين هو مر سجو سلمانه تايوه ومركي سجوده كده الان ويستعبه ومركي سجوده كده الان ويستعبه خالها خاصة كده حجلانه هذين كوروليس كموه ورده وليبقى رهان الهي الروح كتاب كيسه بري اما قايف كبر اما ورد بري الله مره هذين اوليوه ورده حسن البسر وحبته جالي القرآن لعنه الله فاركنبو قد تغرانه فَإِن تِلْهِي مُبَرَّئ وَنَعُوذُ وَيْسِي وَنَعُوذُ وَيُخَيْرُكُمْ وَرَسُولُهُ مَن تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ وَرَسُولُكِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَوَّرَ وَيْ هَلْ حَرْف سُهَيْرُخ بَرَّ يُكْتَبُ لَهُ مَا طَلَبَ إِنْ تَلَاخِرَاي وَهَلْ غَيَا سَبْعُ سَنِينَ قَادِمَ والذين يبيطون وقوة بريئة لربهم سجدا حرائيين وسجوة وقيامة كويتها مرة وسجوة صلاة للوضوة مرة سجوة بوجه للكفاية مرة وجه كده للميستها رواصل يسكرنا الصنع يوم والذين واسفاد أفراد يطورون وقوة بها عباب الرحمن ربنا ربك أنه اصرف عنا عذاب الجهنم عذاب الجهنم إله وحق أنه يكلير ويوقت هذا هو اجيب سنتا يدعبها اما يدعب واحد اللي قابل فأقلت ليه كذلك أداب كان ان عذابها عذاب جهنم كانوا حقا على غرامة مجيوا اكتهوا حدين الله قال الله قاموا بضحة الى عذاب كالجهنم انه قل ليه ووقت يدعب ولهي اجيبه سبحانه وتعال هبين والبابو رسول رسوله صلى الله عليه وسلم مركز ثلث الليل الاخر هو حري اول الله يتحقان الهي برسود ده قابل ده قتان الهي جر هيك هو صحيح كتبتوا نمبر سوا فوقه وما تكتبوا كتابت له انه دحه ميس ميسالني توعديه ميد اني فاجيب له ميستقري فاجيب له وكل ليل الا يا اسرائيل ونصي يا ايبري لها كل والذين هو أقوى إذا ذرفانكم يقولون ربنا وربي قالوا يسرق عنا عذاب جهنم جهنم عذاب كذا إله إن عذابها عذاب كذا كان وصال غلاما دائما وجوكتها إنها نارة جهنم ساعد ويحماطي مستقر ومقاون قلب ودن تون نوري وإيمان قلي وإلهي الجلعي ونارة قلب قلبي كوي يعني يا هي يا سيطحي بإلهي سبحانه كمان قلي وليو الشيقي إنها ساعد ويحماطي مست ilugu nagaado oo laga dhagta mustaqarr wa muqam mustaqarran meel lagu sugnado iyo muqam meel lagu nagaado ilaahay meel la dego narbawo walli dina kuu iibadul rahmaan ila anfaqo makay bishanaaya ba wam yusurfam sawatiil yahad wam yusurfoo had gudum markay beelaya markay sadaqad bishanaayaan khayrul umuri يقول لك أحد دونتظر يصورت كبير بيت برامي هذا هو حلقة لك أحد كبير يقول لك أحد يري ويقول لك أحد أحد لكن يقول لك أحد يريه إله يدوك سيلا من عيلي سلاح الحال وحول بخير الأمور أو صد وخير الدينكم أي السلام و إذا أنفقوا لم يصرفوا محد قدانا و أحد أحد مضحيا و لم يقترب لم ينبخي الان وصاوحوا مع هلستان بخالما داتكا مسلمين marka baxinaya wax badan ma baxinaya wixii isma dhaafiya haddana baxil baxil ma aha oo wuxuu ka wixdhinaynaa qadanka wakaana bayna dalika xuqqa ariyay ala والذين عباده الحمانكو كوي لا يدعون مع الله إله نعي سعى أمبريم إله ولا يقتلون عن الدليم النفسة الله حرم الله بإله بالحق وأكوه عباده الحمانكو وأكوه غير غير. إل إل إله غيرك أمبرينا شركة الكيلة نعا وذان مبريان إله غيرك ضد مددان إله وحرمينه إن لدده روح صلى الله عليه وسحن إن لدده سبحانه وتعالى وره لا إله إلا الله محمد رسول الله إله إن صد عمده بيكوبة ناناته واسلام انه خدوه دينكاته دي ايه انه زينيش سوا مهزن هاي انه روح دلو وحفظه ماه او وحف عرص روح لدلو وما يبطل المؤمن المتعمدن فجزاه الجهن خالدا فيها فعرضه بان وانساة صدا حقه هاي انه كون قال كون او وحا وحا قال رحمه الله هنا الديش كن قال فكسه لله يقول لا اله الا الله وين لكن كان والو غدها كيف تقول بالله لا اله الله كيف تشعر بالله اذا جاءك يوم القيامه وانا اسلام هنا ماركا سو كو دواقي وولي ودال كو دحجيره وداد بلان بو ديل وصانا رسل كل الا على غروي جد كفان ماركا كو تن قال لا اله الله ودايسن حبيب الشوي محد جير أصله رسول الله عليه وسلم. ماك عباد الرحمن قوقة. بالك اللي جميتك دايوني. أروح علىك علىك علىك علىك. كعبلة من الرسول في السالك. أيو يدي. ما عظمك وعظم حرمتك. والذي نفس بيدي. نفس المعمي لقتل المعمي. أعظم منك حرم. صراحة منكها كمن يعرض جر كح رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماك عباد الرحمن كصفات كدايوني. إذا غيتك ما بريان. نفس مديان. الله يحرمه الله و لا بالحق. نفط إلهي حرمين إلا الدينو إلا حقنا يكد ليان موين ولا يذنون على الرحمن كوي ماذا ينسان وهي حزن وجريم حزن يضا وقد دونك نروح وكد ليس انت آخر لقا يندولي قيد وفطر مرس يمدو يبابا رحي وسو جيدو ولا يذنون ومن رحي يفعل ذلك انت مدت يلقى أصامن توق نارا يقضعي وادي النار يمقتين تو بين عصام كينيه ومغعوله تجنارت كيا 40 متنا يلاه ريت كبريه او ند اله حرمى ان إلا دله او جنا قدعه ومن يفعل ذلك الروح انت متصميه يلقى عصاما حول كل ميا توغا النار له ولا لاوه العذاب يوم القيامة ويخلد واري فيه عذاب كده يستموعان حال يمل الدليل إلا من طاب عليه سبحانه وتعالى طابه مروا يلوفرن طيب واحد من سمي روح الطواف كان إله وقراط إلا من خف مويا طاب الطواف كان وأمن إله الرمي وعمل صالحا وعمل سميع عمرا عمرا صالحا فورائك القوى يبدل الله إله وبدل ي سيادي حسنات حسنات ض سيادي ولا وجود بدل ي لغت الترسيدي أيها حسن اللوجوب بدل وكان الله إلهي والسلام على غفورا رحيما طوبتك الطوبة ما قبلها فجوب ما قبلها كمان لا يدن بالله صلى الله عليه وسلم وإنه يقول أنه على بات التشريه لن يحقوه إلهي سبحانه والشركة والتنكباده كم يشركه السمي وإلينا تاريه الثلاثة وإلهي أفلا يطمون إلى الله إلهي ما يقول طوبتك هنا قال له كانوا تعبر الصالحين عمل وعمل السمي فإنه الروح عفية الى الله إلهي موطة وكتن موطة وكتن إلهي نوكا أقبلي إلهي طويلة هو أقبلي والذين العباد الرحمن كسفادي والسعد والذين كوي لا يشدون الزهورة بعض القميلات اللي قهي يعني حاذره ماشي بانت اللي قهي وحانت اللي قهي و بلايه اللي قد سبحانه وتعالى ما ينيه وإذا ila maro billaaghul meel laqul luugaha iyo waxan faa'iido lahayn hadday mar ayaan maro way karaam way ee maran karaama iyo iska weyn tii ay wax iyo wax quluhu haaraa iyo oo aanu baaneen ba in hadda dhagaha loo dhigo amaal mar la fiilay faa'iido ka gal maran karaam mukhrim iyo iska weyn tii wax maran maran maro karaan iyagoo ka sii jeeda oo iska weeysteen waxan ay maran wallee bina kuuyu الرحمن إذا ذكروا ila dukru baayaat rabbi rabbai markii la xuso siyo ramiy khirro عليها aleha ayaah doso sunu camyaan fadlan baad ma ka falkireen wa markan ilaahay subhanahu wa ta'ala ka da sijuud oo kalmado ka marayso adiga oo iska sujuud ka waxa loo sii yeeyay آيات loo sii diyaariyay aayado naxmado qalbiga gashay waxa ka lagu fasiray waxa la diray aayado kulubaata la marka in la xisaalmay kharwaaleha kamajeesaan summa wasa kharra waahu aaradu kamajeesaan aleha aayado lagu dul akhray summa iyago dhagaleey sidii kuwaan ayaat kale ay wudu dagan noqoli oo way dagan staan oo way maqlana way hoogan saanu lam yahro kamis jeesana allee ayaat ka summa iyo dagaloo u cmiyaan indala weliina والذين كوي raxmaan ka sifaat koodi weliina kuuy من dhaha rabbana rabdeena hablana min azwajina nooga hiibee oo naga nooga dhig haweenka naga iyo daryaasina caruurtanada qoray qorra taayna kuwayn dhuhu ku qabsoon ilaahay kuwayn xa fiidaan baa le suubaanu wa الصفات wa adda sifadka ilaah ar-rahman la ma laad bid'a ka digt oo toora waxa ilaahu naartana leexbaydaan tan ilaahu aroosay haweenka noogaaj ay ay dahan ducada marka wax yar ah ugu muhiimsan oo aadi aadi bintay inuu gooray rasuulkaana ugu barin jiray oo leeyay ahad ducada ma eelanaha laagsameey ilaahi subhaanahu wa taala bar iyo ducei ay rasuul لي وقوج على الله سبحانه وتعالى اي كوجن ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا وحط الهي انهي بيساور نوغه دغت يا عرور تقر عين وين الهي اولادنا نو هغاي صالحين كدغ مره لما كعنو ان قفرحنو علما اغي عتر سو الهي طعايتك كدحجر انتك تاك اخر اي خير شعلي خير قدش لكم انت زوق wa nena du wa kasto adu weedo waxa waye nibkuma هذا adu سبحانه subhanahu wa ta'ala ku wa kaaga ci hawantu iy arorti mar walba arataa khayr ba ku dhax jaleen khayr baad ka maqlaysaa khayr baad ku arkaysaa khayr baad u shaqaa kamow wa annam ilaahi ta'weel sadarta baala للمتقين أدرك التقين تعييمهم قوي كذا إذا أنا جانا إلى حوالين كلها عرض كلها مدة علينا الدعاء وحتى إلى وحتى إلى الترو تقي هوي ودرك كذا إذا تقو خير كلا جباي وجعل للمتقين يمام يمام يقوى أنا جاد يقوى تقين ورايح مر كاسو إلى ورايح الشعير مره وديه الصفات كار وانت لو يتأنص ورايح قوي يجون والله عبال مرن الغرفه غليه اادو دادر غليه كورايو جنود درجات بك درجات ا اسرسالجيني او رب سبحانه حين قال شيء نويله حياه صحاوه و ميلحود قرايك كوات انت تصفر روحك الا قال يجونو على بال مرين يا دادر دا دا. كويس haddii aan sabir lahayn wax kibraj ayada laba ku jirto gaalada iyo dibkood inay waad ka ishato waxa ku jira sabir uu yaalkii uu ku jareeyay sanay uu ku ondulay oo kaasa waxana ma qaban kareen marka ka muslim ku marka sabaru جنو أيام مالسلاء اللقيني بما صبروا صبرك يعي صبران سببتي ويلقون فيها ولقلوه ارتقي ملك الجنة دقلان أي قلوه ارتقي أيهاوه حلقوه ارتقي الملايك أي قلوه ارتقي تحية تنهي والسلام تحية السلام واسمد ملايك السبا الملايك في هدخلونا عليك وكنسلمنا من كل باب السلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبت دار إلهي بقى سلامه السلام من قولا من رب الرحيم ولافق هو يلقون والله قيني وعلى ورق المي والجوهر قيني في هاجنا لحية سحية تانية وسلامة خالدينا فيها جنده ويكواريا حسنات جنده ويناسنة مستقر ما لوصلناه ومقام ما يقولنا قال خلو حاكم ولا ينحدو ما يعبدو بكم إذا ضنين ما هي وحقيماه إله إكس كاميل إذا بكم منك رب يربي لو لا جعاءكم أدي عادين اللي واجه هذا إله عبده وإذا إله ينحدم كف ساع ده وآل ما يعبو بكم يدين أبيجيل مهي وح على ورث دنه إذا كره ما له رب يحب بجيه لولا الجعافه حديث بريء ديني عبادي لا وعيو فقد كذبتم إلهي بدبين السنة يرسول كيشي فصوفة دين دموي يكونوا يا عباب كل زامن نت جوقتين كنا غضب رب العالمين ما كده مثلا والله العالم